قول الصحابي له تكم الرفض عند الكثير من المحدثين والبطهاء وأبحاث الأصول فعلى هذا هل يكون قول الصحابي حجة على هذه القاعدة خاصة أن كثيرا من بعض الصباب أن كثير من الصباب يستدل لبعض الآتاب الواردة عن بعض الصحابة وكأنه تسريع يأسن للقلقة مرجو ترويق ذلك اللهم صل وسلم على الله سبحانه وتعالى ما استوعى له من صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال سبحانه وتعالى اتبعوا من بدا اليكم المردكم ولا تفتنوا من اروع الذين ما وفقوا فقال سبحانه وتعالى ومن فات الرسول هرج يمنهكم انه تنتهوا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم دريني ما تركتكم فلوما ما أهل سمهم خام جبرتهم ففتصى مسعودهم على انبياءهم فإذا أمرتكم بعد رجاءة مني مستدعثهم فإذا نهنتكم عن شيئهم ما في واحد من الصحابة قولي قزة ما في واحد سابق نبي ما قد الحديث استلاح إمت رحمه وهو حديث ذاتل وما قد تعوي قبل أن سأتيت بسؤال ماذا استلاح إمت رحمه حديث ذاتل نعم كلنا نبارس الله وسيء سن بل النبي صلى الله عليه وسلم مع السحابة نعم يعني ذا وقال لله انما يوجد في التجاري و اخر يقول ان النبي الله عليه وسلم افتهم انت يا معاذ يا ابو يا امين فغني عبد الله بن ابي الليث كذا فذا ياه في هذا ان يتكلم اخت جنتم فقال ابو يا رسول الله أمر فلانا يجل أمر يا رسول الله أمر فلانا لرجل آخر وعنده لرجل آخر حنده وعنده منهم يبقى فقال أبي ذكر ما أردت إلا خلافين قال ما أردت خلافك فارتفعت أخياتهما الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين هم من الله قد تيزانه ولا يستطيع الله عنه الله يا أيها الذين هم من الله تفره أولاد ولا تفره لأدوى بلد سجار أن تحبط أعمال نماذج رسول الله لا امن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي ديجاله فقبله في يمينه لا عدل استطاع منعه الا الكبر فما رفعها الى سيره ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فاستحاضه فالا عليه فاستحاض الصلع عالم قال لنا خلعت معالة قال راينا فخلعت ما عليك فخلعنا معالة فقال <تصفيق> النبي وسلم قال لنا جبري الأساني وقال النبي لهذا وذكر بذية الحديث فماذا دارت الله أفوكم يقول لبعض النساء إن كن فوأفوشه فواحد يوسف منها قال النبي صلى عليه وسلم بكر ولا هو بكر وله هو عمر نعم خالق مما تسل آآ مناسا من بعد الغزاور قال النبي صلى عليه وسلم اللهم عم يدره لبقى على خالق والله المهم أن النبي عليه وسلم كانوا آآ نعم إلا آرابهم أصحابه ويعقلهم فصاال الصحابي على التهي ان لن يستحج لاكن اسوال الصحابه يستعن بها على فهم الكتاب والسنه فزيد الصابري يستعن بها على فهم الكتاب والسنه يا اخي ان الصابري على فهم الكتاب والسنة وقالوا فتح الله أكذلك نستهيد من كتبهم والله مستعان أن الحجة فليس هناك حجة إلا كتاب الله يا سنة الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فعبئين الغدنا يحارجون الحجة ما زاب على الجبدة هذا حديث من صلى الله عليه وسلم لكن ما هو حديث لكن إذا واجه لي رأي جاء برد معمر من أهل وماذا لذي ما خالفه من الذي لم يقف من دخوته فماذا يقف عن طوالده إذا لم أهل قال السحاب يقول له وليس هناك من يخالفه لا يقف به اللهم ان كننا لا فتئ ان نستاذ لا سنستعن بياك عليه يا اتقيهم اعلى فهم الكتاب والسنه نستعين على فهم الكتاب والسنه دعنا نستغيث مشيئا اخر اللهم استعن